لَ كَفرَرَ الذيَّنَ قالوا إِ اللهَّه ثَالِثُ ثَلاثَ وَماَا مِنْ إلَهِ إِللاا إِلَهُ وَاحِدَ وَإَِّمْ يَنتَهُ عَمَّا يَقولُونَ لََمَ السََّّ الذيينَ كَفرَروا مِنهُم عَذاَابُ أَلِيم.